وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن المسلمين في هذه الأيام المباركة انتظرون أن يظلهم شهر رمضان المبارك الذي هو خير الشهور عند الله سبحانه وتعالى الذي تعتق فيه الرقاب من النار ولله رب العالمين في كل ليلة عتقاء من النار لذلك ينبغي على المسلمين أن يهيئوا قلوبهم وأن يهيئوا نفوسهم وجوارحهم لاستقبال هذا الشهر العظيم ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فصلاح العمل أصله من صلاح القلب وصلاح القول أصله من صلاح القلب فمتى رأيت الرجل يعمل عملا صالحا فالغالب أن ذلك لصلاح قلبه ومتى رأيته يقول قولا صالحا فالغالب أن ذلك لصلاح قلبه فالقلب هو الأصل والأساس في صلاح الأعمال والأقوال لذلك يجب على المسلم في مثل هذه الأيام المباركة العظيمة أن يجتهد في تطهير قلبه من كل أمراضه من الكبر والعجب من الغرور والتعالي من الأحقاض والضغائن من الحسد وغير ذلك من أمراض القلوب على المسلم أن يستقبل هذا الشهر العظيم بقلب صحيح سليم لأن الله رب العالمين لا يقبل إلا من جاء بقلب سليم وإن الإنسان إذا ما نظر في القرآن العظيم يقلب فيه هنا وهناك فإنه يجد آية تعد. من أكثر الآيات شمولا لإعداد القلب لاستقبال هذا الشهر الكريم ألا وهي قول الله رب العالمين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكثوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون هذه الآية العظيمة فبينوا للمسلمين في كل مكان وفي كل زمان إن الله رب العالمين بعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغايات وحكم عظيمة جليلة يجب على القلب أن يعتقد ذلك حتى وإن لم يعمل بمضمون ومقتضى هذا المعتقد ينبغي على القلب أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله رب العالمين لهذه الأمة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فكل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معروف وكل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم فهو منكر واجب عليك أن تعتقد هذا وإن لم تعمل به بيان ذلك وإضاح ذلك أن المسلم يجب عليه أن يعتقد أن شرب الخمر وشرب كل مخدر منكر وإن لم يفعل هذا أن ينبغي عليه أن الله رب العالمين بشرب هذه المسكرات المخدرات أن يعتقد أنها من المنكر الذي حرمه الله رب العالمين حتى وإن تورط في فعله لأن الأمر يقوم على مقامين المقام الأول أن تعتقد حرمة الحرام وأن تعتقد حل الحلال ثم تترك الحرام وتفعل الحلال فهما مقامان لذلك لما لقي الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن إله إلا الله وأنك الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وحرمت الحرام وحللت الحلال فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أن تحريم الحرام أي اعتقاد المسلم أن هذا الشيء حرام واعتقاده أن هذا حلال هو من الأسباب الموجبة للجنة حتى وإن لم يفعل بمقتضى هذا فليس معنى أن المسلم يتورط في شرب الخمر مثلاً أو النظر إلى النساء أو صرقة الأموال أو الرشوة أو غير ذلك من المحرمات ليس معنى هذا أن يلتمس لهذا الحرام سبباً يحله ويجيزه بل يجب عليه وهو يرتكب هذا الفعل أن يعتقد أنه حرام وأنه تعدى حدود الله ويسأل ربه عز وجل التوبة فينبغي على المسلم أولا أن يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بأمر إلا وهو معروف ولا نهى عن شيء إلا وهو منكر ثم قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فيجب على المسلم كذلك أن يعتقد أن كل ما أحله رسول الله فهو من الطيب وكل ما حرمه فهو من الخبيث فكل شيء حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من المنكر الخبيث وكل شيء أمر به وأحله فهو من الحلال الطيب المعروف يجب عليك أن تعتقد هذا يجب عليك أن تعتقد أن اللسان عندما ينطلق في أعراض المسلمين بغير حق سبا وشكما وغير ذلك أن هذا من المنكر الخبيث الذي حرمه رسول الله يجب عليك أن تعتقل أن إمساك اللسان عن أعراض المسلمين هو من الحلال الطيب الذي أحله الله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي فأول ما يجب على المسلمين حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر واعتقاد صدقه صلى الله عليه وسلم فيما قال وأخبر فيجب على المسلم أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في أوامره وأن يجتنب نواهيه وأن يصدق بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا أول وأعظم واجب بعد الإيمان برسول الله يقول الله رب العالمين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي وأميته صلى الله عليه وسلم منقبة وشرف له إن الرجل الذي كتب كتابا سماه العظماء المئة قال في أول ما قال فيه أعظم الشخصيات في تاريخ الدنيا كلها مئة وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم وقد استدل على عظم منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان رجلا عربيا يعيش في الصحراء أميا ورغم هذا أسس دين من أعظم الأديان ونجح في حياته الدينية والدنيوية نجاحا مذهلا هائلا فأمية الرسول صلى الله عليه وسلم شرف ومنقبة له وشرفٌ ومنقبةٌ لهذه الأمة ولا زال الله تبارك وتعالى يجر الثناء على رسول الله على ألسنة خصومه قبل محبيه وعلى ألسنة مخالفيه قبل متبعيه فهذا رجل مشرك لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في تاريخ البشرية منذ أن خلق آدم إلى هذا العصر ينظر أين عظماء التاريخ الذين حولوا مجرى الدنيا والحياة وأصروا في تاريخ البشرية فإذا هم مئة وإذا أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا يعتقد، ما يعتقد هذا المؤلف؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم نال عظمته من نجاحه في تأسيس هذا الدين أو من نجاحه في أمر دنياه بل إننا نعتقد أنه نال عظمته من تأييد الله له من نبوته ورسالته فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أميته شرف له ومنقبة في حقه وفضيلة عظيمة جليلة كبيرة إذ كيف يستطيع هذا العربي الأمي الذي نشأ في صحراء في بداوة أن يستخرج لهذه الدنيا ويخرج لها هذا الدين العظيم الذي نشر السلام والأمان والخير والعدل في ربوع الدنيا كلها من لدن شرقها إلى غربها من شمالها لجنوبها ما عرف العالم ولا رأت الدنيا تشريعا كالإسلام سماحة ورحمة واسأل التاريخ يوميك عن هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أميته شرف وفضيلة فضيلة عظيمة له صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فالنبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة والإنجيل على ضربين الضرب الأول أنه ذكر باسمه الصريح وهذا محاه اليهود والنصارى ولكن بقى في كتبهم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته التي لم يستطيعوا محوها فمن ذلك ما جاء في كتبهم قالوا وأشرق الرب من سيعير واستعلن من فاران وأقبل ومعه غلوف الأطيار وهم يفسرون كتابهم ويشرحوه يقولون أن فاران اسم لكهف في جبل في مكة فمن النبي الذي أرسل من مكة ومن النبي الذي جاءه جبريل في غار في جبل في مكة إلا محمد صلى الله عليه وسلم فهم وإن محوا اسمه الصريح من توراتهم وإنجيلهم بطت صفته صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تدل دلالة كالشمس وضوحا عليه صلى الله عليه وسلم فما خرج من مكة نبي إلَّا رسول الله وما بعث نبي وأرسل إليه في غار في كهف في مكة إلا رسول الله فهذا ذكره صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل ومن عجيب ذلك أنهم قالوا واستع لنا أي أن هذا الدين سيملع الدنيا وسيعلم في كل بقاع الأرض وهذا ما حدث وما جرى فما من دقيقة تمر ولا لحظة تمضي إلا وفي الأرض بقعة ترفع الأذان بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فأعلن دينه صلى الله عليه وسلم وملأ بقاع الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وتقول روايتهم وأقبل ومعه ألوف الأطيار فشبه أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأطيار وهم ألوف لكثرتهم ولأنهم ملأوا الدنيا كما قلت لكم شرقا وغربا فالنبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة والإنجيل عند هؤلاء بصفات كثيرة وفي مواضع متعددة وفي أماكن مختلفة من كتبهم ومن أراد أن يعرف ذلك فلن يكلفه الأمر عناء ولا مشقة قال الله رب العالمين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ما صفة هذا النبي والرسول بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فهذا ما يجب على كل مسلم أن يعتقد إذا منتشى علمانيون بعلمانيتهم وإذا ما سر اللبراليون بلبراليتهم وإذا ما سر الشيوعيون بشيوعيتهم فإن المسلم ينبغي أن يسعد بإسلامه وينبغي أن يعتقد اعتقادا لا يخالطه شك أن كل ما أمر به رسول الله هو خير ومعروف وطيب وكل ما نها عنه هو شر وقبيح وخبيث يا أن توقف العقل مصادما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعقل الصريح المستقيم لا يناقض ولا يعارض الدين الصحيح أبدا لا يكون هذا أبدا لذلك لما قال من قال من المتكلمين الرازي وأنفاله قالوا إذا تعارض عقل ونقل يقدم العقل تقدم شيخ الإسلام كالأسد الهفور وألف كتابا من أروع ما كتب ومن أروع ما تراه في مكتبة المسلمين يجمع بين دليل العقل والنقل كتاب جامع ماتغ يقع في عشرة مجلدات كاملة يقول في عنوانه ضر تعارض العقل والنقل أي أن العقل الصحيح لا يعارض الدين أبدا, أبداً لأن الدين تنزيل من حكيم حميد والعقل هذا خلق الله وخلق الله لا يعارض دينه ولا يعارض كلامه ولكن الأمر قد يكون من فهم خاطئ للدين أو من تصور خاطئ للعقل ولكنه متى استقام العقل ومتى استقام الدين فإنهما يجتمعان ويلتقيان ولا يفترقان أو يتصارعان أبدا فالنبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم أن يعتقد أن كل ما أمر به طيبًا ومعروفًا أو طيبٌ ومعروف وأن كل ما نهى عنه منكر وخبيث لماذا؟ حتى إذا قيل لك هذا نهى عنه رسول الله تعلم أنه خبيث فتجتنبه وإذا قيل لك هذا أمر به رسول الله تعلم أنه طيب فتفعله هذا واجب عليك أن تعتقد هذا في الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تستقبل هذا الشهر الكريم حتى إذا قيل لك أمسك لسانك ولا تقع في أعراض المسلمين تعلم أن الوقوع في أعراضهم خبيث لأن الرسول نهى عنه فتبتعد عنه وتجتنبه إذا قيل لك أمسك عينك عما تراه في الطرقات أو تبصره في التلفازات أو غير ذلك مما حرم الله تعلم أنه خبيث فتمسك عنه العين وتمسك اللسان حتى تستطيع أن تلقى الله رب العالمين بصوم صحيح مقبول نسأل الله رب العالمين أن يوفقني وإياكم والمسلمين إلى ما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ويتولى الصالحين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله رب العالمين به الغمة وبعد فإن الله تبارك وتعالى يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة عندهم في التوراة والإنجيل يمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع عن البشرية كلها وعن المسلمين بصفة خاصة الآثار والأغلال التي كانت عليهم فالعرب قبل الإسلام كانوا يفعلون ما تفعل اليهود إذا حاضت المرأة فيهم عد لها خيمة خاصة تأكل فيها وتشرب حتى تطهر من حيضتها ولا يآكلوها ولا يشاربوها ولا يسكنون معها في مكان واحد لنجاسة المرأة في اعتقادهم وعلى المقابل من ذلك كان النصارى يرون أن التبرؤ من النجاسات أمر غير مشروع ولا يلزم أن تزال النجاسات من على الأبدان أو الثياب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشريعة السمحه الوسط فبين أن المرأة إذا حاضت فلا مانع أن يؤاكلها الرجل وأن يشرب معها وأن يجلس معها في بيت واحد غير أنه لا يحل له جماعها في أثناء الحيض وجماع المرأة في الحيض عده جمع من أهل العلم من كبائن الذنوب وأوجب عليه بعض العلماء كفارة دينارا أو نصف دينار من ذهب فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالوسط وجاء بالسماحة واليسر فالناس قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصنع هذا بالمرأة بل كانت المرأة إذا ما تزوجها تجلس في خيمة منفردة لا تخرج منها عاما كاملا حتى إذا منتهى العام ألقت البعرة على رأس الحول فجاء الإسلام فقال إن المرأة يجب عليها أن تصون حق زوجها الذي توفي فتعتد في بيته أربعة أشهر وعشرة ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة ملحة هذا هو الإسلام الذي جاء به رسول الله يرفع الأصار والأغلال عن الناس أعطى المرأة حقها مستوفا كاملا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء ليضع الأغلال والآثار عن هذه الأمة حتى تبقى تعيش في ظل شريعة سمحة سهلة يسيرة هيينة بسيطة لعوجاج فيها ولا تقعير ولا صعوبة اقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ستجده سهلا ميسورة تقرأه فتفهمه وتفهم المراد منه على سبيل الإجمال اقرأ حاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجدها سهلة يسيرة تفهمها أيضا على سبيل الإجمال فلا صعوبة في الإسلام ولا عسر في تعاليمه النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رب العالمين ليضع الآثار والأغلال عن الأمة. هذا عمر بن الخطاب. كان جالسا يوما مع الناس فبكى ثم ضحك. فتعجب الناس كيف يبكي الرجل ويضحك في حين. فقال لهم عمر رضي الله عنه: إني تذكرت بنية لي. أخذتها لأئدها كما توأد البنات في الجاهلية قبل الإسلام فتحت لها في الأرض فحتى ثم وضعتها فيه وقبل أن أهيل الرمال فوقها لتموت حية إذا بها تعبث في لحيتي وتنظر لي وتضحك فما أخذتني بها رقة ولا شفقة ولا رحمة فأهلك التراب عليها من الذي حرر الناس من هذه الجاهلية إلا الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كانت تؤد البنات حيات تحت الرمال يدفن وهم في حياتهن تعاني الطفلة الصغيرة الرضيعة التي لا ذنب لها ولا جريره من ألم الموت وشدته ومن الذي يقتلها حية إنه أبوها أبوها الذي يقتلها بيده ويفحر لها بيمينه من الذي حرر الناس من هذه الجاهلية وهذا الفساد إلا الإسلام العظيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء ليحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث ويضع عنا الآثار والأغلال بنو إسرائيل أتباع موسى لما أذنبوا وجرى منهم ما جرى فأرادوا أن يتوبوا قال الله لهم فاقتلوا أنفسكم فكان كل واحد منهم يقتل صاحبه بيده حتى يتوب الله عليه أما هذه الأمة يقول لها رسول الله إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار وهكذا حتى تطلع الشمس من مغربها يقول الله رب العالمين لها قل يا عبادي نداء من الله إلى عباده مسلم وكافر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لا يستعصي ذنب على مغفرة الله إذا تاب المسلم في مثل هذه الأيام ينبغي أن تبادر بالتوبة أن تحمد الله أن توبتك بنية تنويها وعزيمة تعزم عليها بينك وبين ربك سبحانه لا يشترط لتوبتك أن تقتل وتموت كما جرى على بني إسرائيل بل توبتك أن تعزم وأن تنوي التوبة والرجوع إلى الله رب العالمين في مثل هذه الأيام يجب على كل مسلم يرافق رفقاء السوء أن يتق الله رب العالمين وأن يبتعد عن رفقتهم وأن لا يخالفهم حتى لا يفسد عليه صومه ولا يذهبوا عليه أجره ففي الصحيحين أن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عابد فسأله هل لي من توبة فقال له لا فقتله هذا الرجل فأتم به مئة نفس ثم حدثته نفسه أن يتوب، فسأل مرة أخرى عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم. على الناس أن يفرقوا بين العابد والعالم فالرجل وإن أكثر الصلاة والصيام وحفظ القرآن فكل هذا هو في إطار العباد لم يخرج عنه بعد حتى يعلم أنه يجالس أهل العلم ويسأل العلماء ويتعلم ويعرف عنه هذا ويشهد له علماء زمانه فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالمه فقال له هل لي من توبة؟ فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لا أحد يحول بين المسلم وبين التوبة لله مهما عظم ذنبه ومهما عظم جرمه ومهما زاد إثمه فالتوبة باب مفتوح لا يغلقه إلا الله إذا طلعت الشمس من مغربها فقال له هذا العالم ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن إن أرضك أرض سوء الأرض التي تركتك تقتل تسعة نفسا من غير أن تأمرك بالمعروف أو تنهاك عن المنكر رفاق سوء إن أرضك أرض سوء فاذهب إلى أرض كذا وكذا فهي أرض طيبة فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم في هذه الأيام نحن بحاجة أن نبدل الرفاق رفاق السوء إلى رفاق صالحين حتى تستقيم التوبة وحتى تصح الأوبة والرجوع إلى الله رب العالمين سبحانه عباد الله إن الله رب العالمين رحمة بنا أمة محمد لأننا أمة النبي الذي وضع الآثار والأغلال عن أتباعه جعل توبتنا بالنية والعزيمة الصالحة ولا شيء بعد ذلك جعل توبتنا من جميع الذنوب ولا يقول بيننا وبين توبة الله شيء إن الإسلام لا وساطة فيه لست بحاجة ان تذهب إلى كنيسة فتسأل قسها سك الغفران لا بل منك إلى الله مباشرة تستغفر وتتوب وترجع وتأوب إن الإسلام العظيم الذي أرسل به رسول الله جعل التوبة باقية ومفتوحة لا يمنعها إلا أمران أن تبلغ الروح الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها عباد الله توبوا إلى الله في هذه الأيام الصالحات من ذنوبكم ومعاصيكم وأعتقد أن رسول الله ما أمر بأمر إلا وهو خير وما نأى عن شيء إلا وهو شر اعتقدوا هذا واملأوا به قلوبكم وأدعنوا لنبيكم صلى الله عليه وسلم ومن رافق رفاق سوء فليتق الله ربه وليختر له رفاق صالحين يعينوه على طاعة ربه وعلى العمل بأمره سبحانه إن الله عز وجل هو القوي المتين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب اللهم أصلح فساد قلوبنا أصلح فساد قلوبنا أصلح فساد قلوبنا اللهم أمن أم بلادنا أمن أم بلادنا أمن أم بلاد المسلمين أمن أم العراق وسوريا والشيشان والصومال وفلسطين وليبيا اللهم اجعل رمضان شهر الامن والامان على المسلمين في كل مكان اللهم ردنا اليك مردا جميلا ردنا اليك مردا جميلا اجعلنا من اهل الصلاة والقرآن والصدقة والانفاق والصدقة والانفاق اجعلنا من اهل الصلاة والصيام والذكر والقرآن تبعى لئنا من ذنوب تقترفها بعيوننا وذنوب نقترفها بألسنتنا وذنوب نقترفها بقلوبنا وذنوب نقترفها بأيدينا اللهم اجعل الهم هم واحدا اجعل الهم هم واحدا توفنا وأنت راضٍ عنا توفنا راض عنا اللهم اجعل الجنة دارنا اجعل الجنة دارنا ومحمد صاحبنا وجارنا ومحمد صاحبنا وجارنا بديعنا بالنظر إلى وجهك الكريم بديعنا بالنظر إلى وجهك الكريم أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار أرحم موت المسلمين وشفى مرض المسلمين وسد الدين عن المدينين وارفع الغلاء عن المسلمين ورفع الشحناء من بين المسلمين واجمع على الحق قلوب المسلمين اجمع على الحق قلوب المسلمين اجعلهم إخوة متحابين متالفين متعاونين اللهم توفنا وأن تراض عننا توفنا وأن وردنا ان الحمد لله رب العالمين